بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله ع ل ي وعلى اله واصحابه و س م ت ي م ا كثيرا بلا مسلم اما بعد ويقول الله سبحانه وتعالى في ك ل ك ر ي م ان ا ل م س ل م والمسلمات فالمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانتات والصابرين و ا ل ص ا ب ر ا ت والصابرين و ا ل ص ا ب ر ا ت والحاشعين والحاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصالحين و ا ل ص ا ل م ا ت هذه ا ل ا ي ة ا ل ع ظ ي م ة فيها إ خ ب ا ق من الله سبحانه و سبحانه في حق ا ل غ ف ر و في حق ن ا 「今日はあなたいてい」 私の思い出を読んでいるのは私の思い出を読んでいる。 خير العظيم هذا لما ي ج ي د ك شرفا ً عبد الله ان الله سبحانه وتعالى ه ي ا لك هذا الامر العظيم وهكذا انت ايتها المراه المسلمه هيئ الله لك هذا الامر العظيم دين الاسلام ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات التي تحقق ا ي م ا ن إ ايمانها بالله جل وعلا وهكذا ايضا الرجل يحقق ايمانهم بالله سبحانه وتعالى ايمانا خالصا ايمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره ايمان بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان هذا هو تعريف الايمان عند هذا السنه نطق ب ي اللسان واعتقاد في القلب وعمل في ا ل ج و ا ر ومن عقيدتهم ان ا ل إ ي م ا ن يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص بالمعاصي ايمانك أ ي ت ه ا المراه ا ل م س ل م ة يزيد ب ط ا ع ة ك لله ت و ف ي د ك لله بصلاتك بصيامك ب أ ع م ا ل ا ل ذ ر و أ ع م ا ل الخير ا ل إ ي م ا ن يزداد وهي إ ترك المعاصي نقص الايمان إ ي م ن نقص ا ل إ الله سبحانه وتعالى يقول يا ز ا ل إ ي م ا ن ا مع إ ي م ا ن ه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم قال و ا ل ق ا ن د ي ن و ا ل ق ا ن د قاندون او الطائعون لله سبحانه والقانداء م الطائعات لله سبحانه وتعالى عسى ربه إ ن طلب كنا أ ن ي م د ل ه أ ج و ا ء ن ا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات و ا م ك ا ر ا ل ق ن و د من س ف ا ت المراه الصالحه قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء, الرجال قوامون على النساء. بما ن ض ر الله بعضهم محل على بعض وبما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه فالصالحات قانتات الصالحات قانتات حافظات ل ل غ ي ب ما حفظ الله فهنا قانتات ل م ا ه الصالحه قانتتا بمعنى ط ا ئ ع ة لله و ط ا ئ ع ة لزوجها ا ل م ع ر و ف و ط ا ئ ع ة ل ن لم يكن لها زوج لولي أ م ه ا ل أ ب ي ه ا ل أ م ه ا لا في بالمعروف لا ط ا ع ة لمخلوق ل ع ش ر اخرى بالمعروف صاحبهما ف الدنيا معروفا القانتين والقانتات ثم قال والصادقين والصادقات الصدق ح ق الرجل ح ق المراه من باب عظيم الصدق الله سبحانه وتعالى يخبر أ ن الصادق إ ل و سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو س ل و سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى ف ل ي ص د ق مع ا سدى فلو سدى فلو أ ن ى ف ي و سدى فلو سدى ل و سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو سدى فلو س ي ى ف ل ى فلو سدى سدى سدى سدى سدى ا ل ى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى س د م سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى سدى د ى سدى سدى القلب يطمئن الى ا ل ص ا د ق و الى الصادقه و القلب يرتاح من الكاذب و من ا ل ك ا ذ ب ة القلب يرتاح و ينصدق و ينصدق القلب يرتاح و يستصير في موضع الثقه و ينصر الرجل الكاذب في موضع الثقه و ينقى على صدقا ل أ ن ه قد عرف منه الكذب لهذا الكذب ر ي ل ا و صدق طمانينه الصدر لا بد من التزامن بحق الرجل و ي ح ق المراه الصدر اذا اراد الرجل ا ل ج ن ة ف ل ي ت ح ر ا ل ص د ي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال عليكم الصدر ف إ ن الصدر يهدي إ ل ى البر إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة لا يزال رجل ي ص د ط ي ع ان يكون لدينا م ج د و ي ت ط ي ع ان يكون لدينا م ج د ويستطيع ان يكون لدينا ل ك ل م ة ي س ت إلى ا ل ي ج و ر و إ ن ا ل م ج و ر ي س ت ط ي ع ان ا ك و لدينا مجرد ويستطيع ا ل ي ك ل ي ن مجرد و ي ت ط ي ع ان يكون لدينا مجرد الله ط ي ع ان يكون ل د ي ا م و ر د ويستطيع ان يكون لدينا مجرد و ي ص د ط ي ع ان يكون د ي ن م ج ا د なるほど。 ن ج و ولنا ع ب ر ت بالمنافقين كان و ا سبعين ا كذبوا واعتذروا و ع ذ ر و ا ولكن نزل فيهم آ ي ا ت تدلى <تضح> <تضح> ل ى يوم القيامه في ذنبه سيعرفون ب د ا ل ه لكم اذا ا ن ق ل ب ت و اليهم ل ت ع ل ف و ا عنه فاعرفوا عنه امام ريش ورواه جهنم جزاء بما كانوا يكشفون ونزل الله فيهم ايه تلائم يقول ف ي ا ا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه ا ل آ ي ة نزلت في تعبد الملك ا وصاحبيه فقبلها وعلى الثلاثه ان الله عز وجل تاب عليهم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين ملكوا حتى إ ذ ا و ا ق ت عليهم ا ل أ ر ض بما قبله وضافت عليهم أ م ف س ه م 私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのた ولكن ق ذ ا هو مسافر الى مسافر الى مسافر الى م س ا ف الى م ق ا ف ر الى م س ا ل ص الى مسافر الى مسافر الى مسافر ع ل ى مسافر الى مسافر الى مسافر الى م س ا ف ة الى ل ه ع مسافر الى مسافر الى مسافر الى مسافر الى مسافر الى مسافر الى م س ا ف الى م س ا ل ر الى م س نعم فتصبر على الطاعه الصلاه تحتاج الى صبر الصوم تحتاج الى صبر بر الوالدين تحتاج الى صبر طاعه الثابت تحتاج الى صبر وهكذا ايضا حسن الجوار تحتاج الى صبر ح ن الخلق تحتاج الى صبر كل هذا يحتاج الى صبر اذا ما تصبري على هذه الامور ما ت س ت ط ي ان ت م ل ي ه ا ل ك انتظرتي على الطاعه استطعت ا ع م ل ي ه ا ه ك ذ ا ا ض ا معاصي ت ح ا ر حتى ان تصبر حتى تتركها لان الناس تدعو الى الهوى فالتاخرها عن هواها واما من قال مقام ربه ولان ننتج عن الهوى فان الجنه هي الماضي فاذا ن ن ف ج عن هواها ف ا ل ج ن ة مررت ب ل ذ ن الله سبحانه وتعالى نعم الصبر الصبر عن المعاصي المعاصي الشركيات البدعه ا ل م ا ل ب ا ت معاصي التبرك الشهور كل ه ذ ا تحتاج إ ل ى أ ن تصبر ا ل م ر أ ة حتى تتركها خروجها متدينه من بيتها بيدي ا تحتاج ا ل م ر أ ة إ ل ى صبر حتى تتركها اختلاط بالرجال تحتاج الى صبر حتى تتركها ا ل خ ل و ة بالرجال اجانب تحتاج إ ل ى صبر حتى تتركها وهكذا وهكذا ثم أ ل ص ب ر على أ ق ت ر الله المؤمن يموت القريب على ا ل م ر أ ة و ا ج ب عليها ا ل تصبر يموت ا ل م ا ء ويجب عليها ا ل تصبر م ن تحتسب ا ل أ ج ر عند الله سبحانه وتعالى يموت أ ب ا ه ا يموت أ ق ا م ه ا يموت على ا ق ا ر ب ه تصبر من ت ح ت س ب ولا تتسخر ولا تجدع إ ن ه ا انتظرت نالت ا ل ج ن ة ونالت ا ل ح ي ر وان تسخطت وجزعت كما لها إ ا ى الجزع من صبر فله الرضا من رضي فله الرضا ومن سخط فله الصبر الصبر مهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ما يا عبد المؤمن عندي جزاء اذا رفضت صفيه مما احتسب الى الجنه اي قريب وفي الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء ما من كن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امراه اثنين فقال و ث ن ي ما من كن من امراه تقدم ثلاثه من الولد يعني ي م و ت ك ثلاثه من الولد تصبر ت ح ت س ق ولا تتجزع ولا تصخب ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا وانما ترضى بما فتره الله تصبر على م ض ا ء الله تصبر على فقدان الله مؤلمه なら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあのたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ d i はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた قالت يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن شئت فوضي ولك الجنه و إ ن شئت دعوت الله تعالى ا يشفيتي فقالت ا اصبر قالت يا رسول الله اني اتكشف فدعوت الله لا تكشف فدع عنها من اجل ت ك ش ف دع عنها اما ان يصرع ف إ ن ا ش د ه ا ا الصبر ووعدها ب إ ذ ن الله ب ا ل ج ن ة إ ن شئت ص ز ا و ق ت ولك ا ا ل ج ن ة المراه أ ة ا ل م ر أ ة ص ا ب ر ة لها الجنه ة انظري إلى إ ل ى ذ ل ك المراه العاقله الصحابيه ا ل ج ل ي ل ة و م س ل ي ن رضي الله تعالى عنها عندها مات م ابنها مات ابنها بلذه جميله جاء زوجها يسال عن ا ن ه قالت هو ح س ن ما كان هو أ ح س ن نحله فقربت إ ل ي ه عشاء تعشى وهكذا ثم بعد ذلك ص ن ع ج و ا و إ ل ى آ ه ل ثم بعد ذلك قالت له باسلوب طيب ا ر أ ي ا يا مطر لو أ ن قوما اعاروا عاريتهم أ ه ل بيت ثم طلبوا منهم الا من يمنعهم قال لا قالت ح ت ا ج ي ن م ن قالت احتسب سبحان الله امراه تخبر زوجها امراه تخبر زوجها وتشده على احتساب ابنك ه مع ان المراه تراد انها اشد كهانا واشد محبه ة للولد واشد يعني م ا ذ ا حزنا ً على الولد على ولدنا لانها تعبت ف ي حملته واربعته وتعبت فيه ك ث ر من الاف ولهذا ك ا ن ثلاث حقوق هي الاف حق يا رسول الله الناس بقى بقى من احقق ان يحب ص ح ا ب ة قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال امه قال ثم من قال أبي ت ظ ه ر م ن عبيده ب غ ر ي ر ه ر ض ي الله تعالى ومع هذا, هذا كلكم انظروا انظر الى هذه ا ل م ر ا الصالحه ط ي ب ه ا ل ع ا ق ل ة ص ح ا ب ي ة ا ج ل ي ل ة ج ل ي ل ة نعم ا ل ذ ي كان معها ا ل إ س ل ا م تقدم إ ل ي ه ا ابو ط ل ح ة وكان أ ب و ط ل ح ة ك ا ف ر وهي مسلمه ا ل أ س ل م وامنه الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقدم إ ل ي ه اليه فقالت يا ابا طالع م لا ي مثلك لا يرى ولكنك رجل كنت وانا م س ل م ا فلاكن اذا اسلمت فلا كان ابي لا اريد منك ما يرى اي الاسلام ف أ س ل م فكان أ ع ظ م مهل و أ ك ر م مهل في ا ل إ س ل ا م م ا ه و ا ل مسلم رضي الله تعالى ما هو ه ذ ا ا ل إ س ل ا م أ س ل م زوجها بسببه و ه د ر ه الله بسببه دعته إ ل ى ا ل إ س ل ا م دعته إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م وكان ذلك هو أ د ر م مهر في ا ل إ س ل ا م نعم رحمه الله صابرين وصابرات ثم قال والخاشعين والخاشعات الخاشعين خ ا ش ر و ن هم الذين ي ح ش ع و ن في صلاته وهكذا الخاشعات التي ي ح ش ع ن ا ب صلاتهن والطمانينه الصلاه مهمه و ا ج ب ة و ا ل م ش و ع ب ا ل ص ل ا ة عطاء العلم على وجوبه ع ط ا م ر ى استحبابه والله سبحانه وتعالى قد اثنى على اهله ورتب على الفلاح على ذلك ورتب وراده الجنه وراده الكردوس على ذلك قال سبحانه 私たちはこ و 世の中であなたの声をかけたことを知っていることを知っていることを知っ و いることを知っていることを知っていることを知っ ا いることを知っていることを知っているこ ب を知っていることを知 م ている ا とを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っているこ و を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知って ا ることを知っていることを知って هم ことを知っている。 フシューッ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم صلاة الرجل صلبها ا الرجل ة الركوع ولا م متنطمعنينا في السجود ص ل ا ة متنطحنا نصلى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شارون يؤخرونها عن موتها يتساءلون فيها يغفلون عنها لا ر ع د و ن ه ا كما امر ه الله, الله بل يعيدون بشروطها و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها انتبهي يا ر س و الله انتبهي فويل للمصلين من هم الذين هم عن صلاتهم شارون لا نفزع جميعا في صلاتنا نعم ولا يتسلط علينا إ ب ل ي س في ا ل ص ل ا ة و يسبسها علينا ويبعدها عنا حتى لا ندري جمس بيننا ن ع م ل عن صلاتنا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد إ ل ى اعداد الطيب نامج جاء رجل و ر ث م ا ن ابا ل ع ا ص قال يا رسول الله إ ن الشيطان م د حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي ن ا ف ا صلاتي وقراءتي يلبسها علي قال ذاك الشيطان وقال له عزه ف إ ذ ا احسست تعوذ بالله من الشيطان وادخل عن نسائك ثلاثه الاعلاء الطيب بوسوسه الشيطان في الصلاه والخاشعين والخاشعات ثم قال بعد ذلك بعد ان قالوا ل خ ا ش ع ي ن والخاشعات قالوا الصائمين والصائمات الصائمون الذين يحافظون على الصيام الصائمات ل ي ن يحافظون على الصيام صيام شهر رمضان هذا واجب ثم الصيام ا ل م ش ت ع ب صيام المشتحب عاشوراء وصيام تاسرعات صيام ع ا ش ر ا ء الذي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و عن صيامه فقال ذاك لك. لك يكفر ذنوب سنه ماضيه و مسلم عن ابن البكاء ر ل ي الله ح م ه وصيام ت ا س ر ع ة قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ل ن عشت الى م ا ن ك لاصومن التاسع هذا س ن ة صيام يوم التاسع من س ن ة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و خ ا ة ل ل ي ه و د خ اليهود ة ل نعم وعن سوره ي ع ن ي ماذا سيكون في يوم الاثنين وتاسرعه ثم نعم صوم يوم الاحد سبب ا ل ا غ م ر و هذا ايضا الشيء سيانف اثنين و ا خميس و طعن ا التصوم بذلك طيب لكن ب إ ذ ن الزوج إ ن كان في زوج فلا تصومي صوت تطور إ ل ا ب إ ذ ن ه قال صلى الله عليه و سلم لا احد من امراه ان تصوم و زرتها شاهد الا عنه أدنى مجدوا يقف باذن ل فطاعته واجبه م ق د م على صمت ا ل ط ر ق والصائمين و ا ل ص ا ئ م ة ت م ا قال والحافظين خروجهم ا عن الفواقع والحافظات خ ر و ج ه ا عن و ا ع ج عن ف و ا ق ع فان إ ن ه ؤ ل ء ف إ هؤلاء يعني مال لهم مغفره واجرا عظيما الذين يحفظون ا خروجهم من اسباب الملاحظ والبرد نشباب دخول الجنه حفظ الفرج قال صلى الله عليه وسلم من يظلل ما بين ذكري وما بين نجري او مكره الجنه رواه ل ب خ ا ر ي م ن س ا ئ م بن شعب رضي الله عنه في روايه من حفظ ما بين ذكري وما بين نجري تعالى الجنه حفظه الفرج واجب حفظه واجب الله يقول ولا تقربوا الزنا انه كان ف ح ش ه وساءت سبيلا قال لا تقربوا ولا تقربوا الزنا ولا ت ط ر ب ما ق ب ل ولا تشرب قال ولا ت ط ر ب الزنا ل أ ن الزنا الزنا لهو سائل فلا تقرب الوسائل الزنا لهو سائل لا تقرب الوسائل من وسائل الزنا النظر النظر قل للمؤمنين ا غ ر و ا من أ ن ص ا ر ه م فيحفظهم برجهم ثم قال وكل ا ل م ؤ م ن ي ت يعودون من انصار الجنه فيحفظهم برجهم من وسائل الزنا ا ل ا خ ت ل ا ا خ ت ل ا ت ي ا ك م ا ت ق و ل على النساء قال يا رسول الله مراد الحمق قال الحمق الموت الحمق قريب الزوج قريب الزوج أ خ و ه بن واحيد ومعمل بن حارب هؤلاء يعني مال ع م ق م ح ا ر ب هؤلاء الاقارب الموت لا يجوز المراه عليهم ان يجوز المرأة تظهر عليه لا على نحر زوجها ولا على عمها ولا على الخالق ومحارب ل ن أ ح ي د ولا عزم عبد ولا عزم مخالفه ابدا ما ن ر ي د لا ان تظهر الا على امك او اباك هؤلاء الذين يباع لها ان تظهر إ ل ي ه م او تظهر إ ل ي ه تظهر عليهم نعم هؤلاء قد قال الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين ان يكونوا من ابصارهم واحفظنا ويجاهدنا ولا يؤذين الذين زاغبن الا ما ظهر منها و ل ي ب ن بامورهن على جيوبهن ولا يمدين ا ل ذ ا ن تهون بالله بعودتهن و ازواجهن أ و أ ب ن ا ء بعودتهن أ و اباء بعودتهن أ و إ خ و ا ن ه ن أ و ابناء اخوانهن أ و أ ب ن ا ء أ خ و ا ت ه ن أ و نسائهن أ و ما ملكت ايمانهم أ و التابعين غ ي ر ا ل ه ر ب ة من الرجال أ و الطفل الذين اظهروا على ع ر ا ت النساء ولا يردن بارجلهن ليعلم م بين نسينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ع ل ك م كل شيء تعلموا أ ن ك ايها المراه واجب عليك أ ن ا ت ز م ي بما أ م ر ك الله عز وجل به نعم ف ه ذ ى ان ايضا الوسائل التي نهانا ل ل ه قرانها ف كلهم ما خلا رجل بامراه إ ل ا كان الشيطان ثالثهما رواه احمد بن عمر لا يقل أ ن رجلا بامراه إ ل ا مع ذي مهره من وسائل النهايه ا تبركوا ي ل ش ه و ر وقرنا في بيوتكم ようしてもいいですね。<音楽> アメリカのラブロピナー。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。アランサマイア。 و َ انك ََ لن َْ ت َ ر ا ابلغ ولا ا ف َ ل انك لن تقرا ابلغ ولا احد يضع من سوره ق ع ا ء ه الربطه انك لن تقرا ابلغ ولا ا ح ِ ي لَلَّهَ من سوره قراءه الربطه وعوده بالثلث عوده بالناس هكذا ايضا انا رسول هكذا سوره الزفر او نقول سوره الزفر ان اعطاه سوره الزفر ان اعطاه سوره ْ ل ز ف ر ان اعطاه سوره الزفر ان اعطاه وعندها و َ ا تستطيع ان تقرا كذلك أ ي ض ا ما استطعت ا ل أ ذ ك ا ر كان الصباح كان ا ل ن س ا ء كان النوم هكذا كان الخالق ا ل ح م ا م خرج م ن والخلاء خرج منه و هكذا ذاكرين الله كثيرا و الداخل حافظون على الاذكار هنا كتب وان لك الاذكار حسن المسلم حسن ا ل و م ن كتب صغيره صغيره الحل كثيره الفرح ن كثيره الخير والبركه ف ا ل ك ل ر لها كثيرا و ا ع م ل ن بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم آ ل ه و محمد به وهو كثره الذكر وهكذا أ ي ض ا التسبيح المكرم ذكر المكرم تسبيح ت ح م ي م تاثير استغفار ل في اي مكان وانجز ه الطبع اسمع ا ل ق ر آ ن اسمع ا ت غ ف ر الله خ ي ومشجرا وهو اسمع ا ل ق ر آ ن وهكذا أ ي ض ا يعني ماذا بكل الله سبحي اشتغلي قال النبي صلى الله عليه ه و آ ل وسلم لا نقول سبحان الله الحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر أ ح ق الي مما طلعت عليه الشمس رواه م س ل ً عن أ ب ي غلبه رضي الله عنه وقال أ ادلك على كندا من دون الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وقال أ اين اهلكم ان يجزم في كل يوم الف حسنه فسال رسائل بلا زائر لا يجزم الف حسنه قال يجزم ا ح م ئ ل تسبيحا فابتلوكه حسنه عبر عمره خطيئه قال صلى الله عليه وسلم آ ل ه و بوفا لمن وجد في صحيفته استغفار كثيره الفضل فضل عظيم في ك د ر ه الذكر وفي ك د ر ه الاستغفار التشوير التحمير التاريخ استغفار ل ا انت اليوم في ف ر ص ة نحن في ف ر ص ة غدا اذا متى نتمنى أ ن نجتسل الدنيا من علي ان أ ح م د الله و ل ا م ر ّ ة استغفر و ل ا م ر ّ ة ركعتين قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم كما في الشجره صحيح عن النبي ابي ر ي ر ه كان النبي صلى الله عليه وسلم موضع ل ى ق ب ل حديث اي ع م ل قبر لا دام يعني انقبر صاحبه في ذلك الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان خ ب ي ف ت ا ن مما تحفرون وتنفلون أ ح ق إ ل ى هذا من ق ب ي ة الدنيا ركعتان خ ب ي ف ت ا ن مما تحفرون وتنفلون أ ع ب إ ل ى هذا من بقيه الدنيا يعني الان هذا الميل يتمنى متعبين وحفيدتين اي احب اليهم بقيه دنياهم ما يريد دنياهم الا اذا متعبين وحفيدتين لماذا ما نستغل الفرصة؟, الفرصه نحن الدنيا. الحياة الدنيا. الفرصة من الفرصة في حياه الدنيا ف ا ل أ ع م ا ل ق ب ي ر ة ماذا ا ق و ل ماذا يقول هذا ي و ا ل م س ل م و ت من الله عليهم قبيل ان يسلمون الى المسلمون الى المسلمون الى المسلمون الى ا ل م س ل ي ن الى ا ل س ب ع ي ن ف ق ى المسلمون الى ا ل م ل م و ن الى هذا ك ل ه م ا ذ ا ل المسلمون الى المسلمون الى ا ل م س ر م و ن الى المسلمون ا ل ر المسلمون ا ل المسلمون الى المسلمون الى ا ل م س ل ة و ن الى ا ي م ة ه ؤ ل ا ء هؤلاء من ا ل ح ج ا ل ا ل ن س ا ء الذين ا ت ص ر و ا ب ه ن ا الصفات ا ل ط ي ب ة ع ب د الله لهم م ن ف ر د ه و أ ج ر ا عظيما وهذا الاعلان من رب العالمين وهو اصدق الصادقين ومن اصدق من الله قيلا ً ومن اصدق من الله حديثا ً وهو الذي لا يقيم اعداء ان الله لا يقذف الاعداء سبحانه وتعالى 私の思とを知っいること